يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بِمَا كانوا يكسبون مَنْ عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون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 مَا وَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَصِيرٍ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يستعتبون.